بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمه الله للعالمين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الاحباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الطيب بإذن الله تعالى أسرار الأذكار يتواصل لقاؤنا مع حدائق الأذكار في القرآن الكريم وقد تناولنا في اللقاء الماضي وجوها ورود الذكر في القرآن الكريم وذكرنا أنها عشرة وعلقنا على الوجه الأول وهو الأمر بالذكر مطلقا ومقيدا في القرآن وكنا قد وقفنا عند نموذج من نماذج هذه الحديقة الأولى في قول الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري يعني اذهب إلى فرعون معكم المعجزات وأشغل لسانيكما بذكر الله عز وجل كثيرا فالذكر عدتكما وسلاحكما في مواجهة فرعون وهذه فائدة نستفيدها أن المسلم في كل زمان ومكان إذا أراد أن يواجه عدوه أو من يخاف بطشه عليه أن يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا فإنه إذا داوم على ذكر الله ربط الله على قلبه وحصلت له قوة لا يضعف معها وحصلت له عزيمة صادقة لا فتور فيها ولا كلال سبحان الله ده من الحديقة الأولى طيب شوفوا كده سيدنا موسى عليه السلام دعا ربنا سبحانه وتعالى لي ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي معينا وناصرا وعاضدا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا يبه الوزراء والمحافظون والمأمورون والرؤساء والمديرون كل هؤلاء يحتاجون إلى من يذكرهم بالله عز وجل يذكرهم بالله يعني يذكرهم إذا غفلوا يعني يقول لهم اذكروا الله وحدوا الله قلوا لا إله إلا الله سبحوا الله في الوزارة في المحافظة في الديوان في الإدارة في الرئاسة باستمرار لابد دعون ليهم واجعل لي وزيرا من أهلي نعم لي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أنك كنت من بصير وفي نفس الوقت يذكرونهم بالله خوفوهم يعني شغلوا ألسنتهم علشان يخافوا من ربنا ولو عملوا غلط لهم اتقوا الله ما هو ده ذكر بالله عز وجل وده تسبيح لله عز وجل زي عمر بن عبد العزيز ما لما تولى الخلافة اصطفى واحدا من أصفى أصفيائه وأصدقائه قال له أنت اللي تبقى الجنبي أنا عارف أنك أنت مخلص في صداقتك فإذا رأيتني ملت عن الحق يمنة أو يسرة فأمسك بتلبابي يعني امسكني من هنا هو من عند رقاب تلمه دومي من تحت دقني كده وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر ماذا تفعل؟ يبقى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الحديقة الثانية من حداق الذكر في القرآن الكريم النهي عن ضده ما هو بيأمرك بالذكر مطلقا أو مقيدا وينهاك عن ضده ضد الذكر إيه الغفلة والنسيان هو في فرق بين الغفلة والنسيان آه الغفلة بتبقى عن عمد والنسيان بيبقى عن غير عمد الغفلة يعني واحد متعمد عارف إن الوقت ده ويذكر الله فيه وكبر دماغه يعني إيه واحد عارف إن الأسانسير لما يركب يقول بسم الله سبحانه ده سخران وما يقولش جي ياكل عارف إنه حيقول بسم الله يبقى تقيل على لسانه لسانه يبقى أبكم أو ده غافل يبقى الغافلة تحصله عن عمد عن سبق. عن سبب منه أنت صاحب السبب وممكن السبب يبقى إيه ساب مرة واتنين وثلاثة واربعة واتعود على إنه يسيب بقى غافل ماركة غافل بقى ده ماركة اسمها ماركة الغافلة طب النسيان واحد مش واخد باله يعني هو أكل ومتعود يسمي وينيسي يسمي في الغدا مثلا ومتعود فافتكر هو في نص الأكل ربنا لا تؤخذنا إن نسينا ربنا يعفو عنه ويعملي بقى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال لنا لأبل واحد ينسى إن يسمي في أول الطعام إذا ذكر فليقل بسم الله أوله وآخره إذا نسي حدوك من يسمى على أول طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره بسم الله على أول الطعام اللي أنا نسيته وعلى آخره من أول لما افتكرت الحد النهاية يباحنا عندنا النهي عن ضد الذكر الحديقة الثانية من حدائق الذكر في القرآن النهي عن الغفلة والنسيان الآيات بقى في قول الله تعالى ولا تكن من الغافلين وبعدين من مشتهر بالغفل عن ذكر الله أو قلة ذكر الله المنافقون والعياذ بالله أبرز من أبرز سمات المنافقين قلة ذكر الله قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا طيب إهتاني الغفلة عن ذكر الله عند التسمية عند الذبح التسمية على الذبيحة يعني إخواننا اللي بيتباحوا بقى الفراخ والأرانب والحمام والكلام ده في الأماكن المخصصة في الأسواق نذكرهم إحنا كمان ساعات كده يعني مثلا في واحد كان بيقول أنا لقيت بيتبح حاجة كده عند الـ الـ الـ الأخ بتاع الفراخ فلقيته بيتبح وما قالش حاجة ولقيت بقه مقفول حتى ما لقيتش حاجة بتتحرك فقولتولي يا عم انت ما سميتش قال سميت في نفسي سميت في نفسي ده أقل حاجة أنك تحرك لسانك وشفاتيك أقل حاجة علشان ينطبق عليك أنك سميت لسانك وشفاتيك يتحركوا حتى لو ما سمعتش نفسك بس لسانك وشفاتيك يتحركوا ده أقل حد أقل حد للقول أن لسانك وشفاتيك يتحركوا تسمع نفسك د資د درجة تانية تسمع اللي جنبك د việc درجة تالته تسمع لأمه لا إلهية الله درجة, درجة ربعة بقى لما تسمع الله يبه ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق حتى ربنا هو سبحانه وتعالى ينهان عن إيه؟ ينهان عما لم يذكر اسم الله عليه طيب في الآية في سورة سيدنا يوسف عليه السلام وقال للذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الاثنين اللي دخلوا مع سيدنا يوسف السجن قال أحدهما إني أراني أعصره خمرا والآخرى لإني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير من قصة احنا عارفينها كلنا فقال اللي عرف إن هو حينجو اذكرني عند ربك يعني هات سيرتي عند الملك علشان يعرف أننا مظلوم فأنساه الشيطان ذكرى ربي أنسى مين أنسى سيدنا يوسف عليه السلام ولا أنسى الرجل اللي طلع اللي اتنين أنسى الشيطان الرجل الذي خرج من السجن أن يذكر الملك بقصة يوسف أو أنسى الشيطان سيدنا يوسف عليه السلام ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والتبعه وكان أمره فرطا ناهي عن عن مصاحبة أهل الغفلة لأن أمرهم فرط فرط يعني يعني أمرهم إلى هلاك يعني ربنا ما بيصلح لهمش عمل الذين يمشون مع أهل الغفلة سيعديهم الهلاك الذي وقعوا فيه. طيب الملاك بتولى عن أهل العناد والجحود والشرك. ولكن متعتهم وآبأهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا والله عز وجل قال أيضا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم يعني إيه؟ يعني إيه ينسى نفسه؟ ينسى نفسه من الخير؟ يعني ينسى نفسه يعني يعني ينسى يروح يصلي ينسى يعمل الخير ينسى يزور أهله ينسى يحضر للجنازة ينسى مصالحه ده نتيجة الغفلة ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وقال الله عن المنافقين نسوا الله فنسيهم نسيهم من رحمته وبركته الحديقة الثالثة تعليق الفلاح على كثرة ذكر الله عز وجل من حدائق القرآن الكريم التي تتكلم عن الذكر تعليق الفلاح على الاكثر من الذكر قال الله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا الجزء من الآية ورد في سورة الأنفال الآية 45 و pada سورة الجمعة الآية 10 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الآية بتوليف سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يعني عدوا يواجهكم بالقتال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فالثبات وذكر الله من أسباب الفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من الأعداء هاتان الآيتان ترسمان طريق النصر كيف ذلك؟ رسمتا للمؤمنين طريق الفلاح والنصر كيف ذلك؟ واحد هاتان الآيتان تأمران المسلمين بالثبات فاثبتوا والثبات من أعظم وسائل النجاح والفريق الذي يثبت أكثر هو الفريق الذي ينتصر اتنين تأمران المسلمين بمداومة ذكر الله واذكروا الله كثيرا كثيرا الكثرة تفيد المداومة والذكر صلة بين الإنسان وخالقه ومن كان في مواجهة الأعداء على حال من الذكر مع الله عز وجل يربط الله على قلبه ويؤيده بنصره فتصغر في عينه العظائم يعني وانت في مواجهة عدوك بتذكر الله عز وجل مع الثبات تصغر في عينك قوة عدوك مهما كبرت قوة الأعداء فإن تصغروا في عينك تأمران بطاعة الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله لي حتى ندخل المعركة بقلوب نقية وليس هناك تنازع ولا فشل تأمران بالصبر واصبروا إن الله مع الصابرين والصبر تحمل المشاق أيها الإخوة الكرام أيضا من الآيات التي علقت الفلاح على ذكر الله صورة بنقراها كل يوم كل يوم بنقراها في صلاة الوتر في الركعة الأولى منه اللي هي سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى قال الله تعالى فيها قد أفلح من تزكى أي طهر نفسه وذكر اسم ربه فصلى كذلك من حدائق الذكر في القرآن الكريم الحديقة الرابعة الثناء على أهل الذكر وبيان حسن جزائهم عند الله كقول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة وكقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من ضمن صفات المتقين اللي لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض إيه